الله لو زرت بيت الله يا ثقاتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ تجد أطرافه مزعال وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد فاشواقي مجنحات در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما وله إخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا مع القافله التي قادها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لازلنا مع الفجر الجديد لازلنا مع القصة لكن العظيمة القصة التي عاشها الناس وعاشها الدهر وسمع بها العالم قصة مبعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى العالم إلى الناس أجمعين واليوم نسمع إلى عشرين سؤالا يوجهه قفار قريس للرسول عليه الصلاة والسلام عشرين في رسالته في دعوته في منهجه يعني أسئلة مليئة بالشك والحيرة والتشكيك في دعوته ومبدأه والله وحده يجيب على هذه الأسئلة والله يتولى الرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جبريل ينزل عليه صباح مساء وإذا الأجوبة تأتي من عند الله سبحانه وتعالى على شبه, شبه هؤلاء الجاهدين المعرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون الله يذكي رسوله صلى الله عليه وسلم ما عن الكلام والله إنك نبي والله إنك صادق والله لست بكاهن صانت الله عن الكهانة عن رفها ونفها صانت الله عن رجسها وعن فسقها وانحرافها أنت نبي معصوم يوحى إليك فأولا تطمين لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت له على مبدئه الحق ورد على خصومه بأنواع الرد يقول فذكر يقول عظ الناس ووجههم واستمر على ما أنت عليه لا تيأس لا تصاب بالإحباط لا يأتي هؤلاء يشككونك في ما أنت عليه من الحق مهما تكاثرت عليك الخصوم والسهم فأن تستمر إن مهمة الدعاء والعلماء هو تذكير الناس بما ينفعهم وتقريبهم إلى ربهم سبحانه وتعالى أعظم ما يحمله الدعاء إلى ربهم حتى أقرأ بعض العلماء الكبار يكون مقصود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة مقاصد فإذا خرجت عن هذه المقاصد الثلاثة فلينظر ولتتأمل عن هذه الدعوة ولتعاد إلى المسار إلى المسار الصحيح في الدعوة أولها أن يكون الدين كله لله أن يكون الدين كله لله ثانيا أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى تعبيد الناس لرب العالمين ثالثا أن تكون كلمة الله العليا وهي كلها في يعني في مسار واحد أو تجتمع إلى هدف واحد لكن المقصود هو تعبيد الناس فالله يقول لرسوله فذكر والذكر هذه تشمل مواعب تشمل الدعوة الفردية تشمل الدروس والمحاضرات تشمل الفتية خطب الجمعة إن مهمتنا أن نذكر الناس بفضل الله برحمة الله أيضا نذكرهم بعذاب الله حتى يرتدعوا ويعودوا عن خطاياهم فما أنت بنعمة ربك النعمة التي أعطاك الله من النبوة ورسالة ليست بصحيح أن تتحول إلى جنون وإلى كهانة وإلى شعر صارك الله الله أنعم عليك الله اجتباك الله شرفك بالرسالة لا تصدقهم كلب العمر الله أباد هذه النعمة الجليلة التي اصطفاك الله سبحانه وتعالى ونعمة اصطفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بين مليار مليارات البشر من بين ذرات الرمل من هذه الإنسانية يختار الله رجلا واحدا هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فيصطفيه ويسدده ويعصمه ويحفظه ويرشح لإصلاح العالم ويبعثه برسالة ربانية إن نعمة تفوق كل النعم ولذلك عرف صلى الله عليه وسلم من قدر هذه النعمة وكان يقوم حتى تتفطر قدماه وتورم رجلات صلى الله عليه وسلم تتورم فتقول له عائسة يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائسة أفلا كن عبد شكورا فهنا رب يقول استمر على ما أنت عليه واحمد ربك أنت منصور أنت على نعمة الرسالة تتنزل عليك أنت على فضل عظيم أنت مرسل لست بكاهن الكاهنة الكاهن كذبة الكاهنة الكاهن دجاجلة أنت صالك الله أن بالصدق والحق والوحي ولا مجنون أمجنون محمد عليه الصلاة والسلام أجل فمن يكون العاكل في العالم من هو أجل؟ إن كان به جنون بأبيه أمي فليرفع القلب عن كل إنسان ويكتب على كل إنسان أنه مجنون بل العقل كل العقل هو أت... الذي أتا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه عليه الصلاة والسلام عاش معهم أربعين سنة أربعين عرفوا صدقه أمانته وضوحه وفاعه صلى الله عليه وسلم كان يقول شوقي وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك, بردك الأصحاب والخلطاء فالرسول عليه الصلاه والسلام اتى بما ينهي الجنون حتى انه من اللطائف ان انهم يقولون ان موسى عليه السلام ذكر بعض المؤرخين اتى إلى باث فرعون يطرق الباب بالرساله قال فرعون ام جنون انت قال عندي دواء المجانين عندي دواء المجانين يعني من الرساله والوحي وهذا هو هذا علاج المجانين أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون من شبههم والتي قدحوا بها الرساله ان رسول الله صلى الله شاعر وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل الشعر اصلا وصانه الله سبحانه وتعالى لأنه في حقه عليه الصلاة والسلام لو كان شاعر كان هناك منقصه قصه مدخل لهم لأنهم سوف يتهمونه أن الوحي من الشعر وهذا القرآن ليس بشعر, بشعر ليس بقوافي ليس بقصايد أيها الناس أيها العرب العرباء أنتم قرأتم هذا الكتاب العظيم وعرفتم دلالته وبيانه هذا كتاب محكم إنه إلا ذك وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن كريم مبين فهنا يقول أم يقول شاعر يعني من قدح في الرسالة يقول أنك شاعر وهذا الشاعر نتربص به ريب المنوم لنتظر به حوادث الدهر يعني حوادث الدهر المهلك يقول انتظروا قليلا حتى اجتمع كفا قريش لما بارت حيالهم ونقدهم وتشويهم وآت دينه يظهر على الصلاة والسلام قال اصبروا له قليلا فسوف تأخذه الأيام أجل وأنتم يقول سوف يموت أجل وأنتم فإنه يقول سبحانه ومهما يجعلنا من قبلك الخلد أفئم ميت فهم الخالدون أئذا قبغنا روحك أسوف يخلدونهم أئذا بقوا بعدك سوف تطول أعمارهم ولا يتيهم الفناء لا سوف يموتون ويلقون ربهم فالموت يعني أمر مشترك حتى يقول عدي بن جيد الشاعر الجاهلي أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرع الموفور هل رأيت الملايخ خلفنا أم من داع عليه من النظام خفير أين كسر الملوك شروان أم قبله سابور يقول أنت يا من, شم يا من عيرنا بالدهر أو بالموت وعيرنا بالمصائب ترى نحن كلنا مشتركون في الأمر ترى كلنا بشر ترى الكاس الذي دار على الفقراء والبسطاء سوف يدور على الكبراء والأثرياء والجهاء ترى الموت الذي ذاقه من قبلنا سوف نذوق وإنها قاف قافلة تمر بعد قافلة حتى يقول كعب بن زهير كل من أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحجباء محموله قالوا هو شاعر انتظوا بهذا الشاعر على أيام وسوف ينتهي يقول تربصوا به ريب المنون المنون هو الموت ويسمى الموت سمى المنون ويسمى مقشعم ويسمى كما يقول المتنبي يقول المتنبي ولولا ولا فضل فيها للمرؤة والندى وفضل الفتاة لولا يلقى شعوبي شعوبي من أسماء المنية وهذا بيت مستطرد لكن المقصود أن ريب المنون يسمونه بالموت يقولون سوف ننتظر بالحياة حتى يموت طيب وأنتم سوف تموتون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين يقول انتظروا فسوف أنتظر ولهذا كما قرت لكم لا شماسه في الموت ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن عداه والهل تربصون يقول للمؤمنين يعلمهم قل هل تربصون بنا الا احد فثنين ونحن نتربص بكم اي يصيبكم الله بعذاب من عندي فتربصوا ان معكم متربصين فهنا قل تربصوا فانا معكم متربصون هنا بارك الله فيكم رجعنا إلى مسألة التربص وهو الانتباع يقول إن كنتم تنتظرون بنا الكوارث فنحن أيضا ننتظر بكم أو الموت فنحن ننتظر بكم الموت وسوف تموتون وتلقون ربكم انتهى الإجابة عن هذا يعني السؤال القادح في الرسالة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بكهن صانه, صانه الله ولا بشاعر وايضا ان كانوا ينتظرون بك الموت فسوف يموتون وسوف ينتهون أيضا أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم قوم طاهون هل توصلت عقولهم إلى هذا السخف وهذا السفة هل هذا يمره العقل السليم لا الصحيح أن العقل الصحيح السليم والفترة السعى ما يتمري هذا هذا ضد العقل ويخالف الفترة لكن الصحى أنهم قوم طاهون متجاوزون الحد مسرفون على أنفسهم في الذنوب ظالمون والإنسان إذا ركب هواه وإذا صدف عن طريق الحق أتى بمثل هذا الكلام فجار الحكم وزار في الكلام وما أصبح ينصف, ينصف للخصم لأن أحيانا العدو كالعاقل تجد عنده من الرزانة وتجد أنه ما لا عند الصديق الأحمق فكيف إذا كان العدو أحمقا وكيف إذا كان يتبع هواه وكيف لا ينصفك وهذا هو الحسد الذي, الذي عمى عم ابصارهم والذي حرفهم عن منهج الله سبحانه وتعالى بل هم قوم طاوم متجاوزون للحد وهو الإسراف على أنفسهم من الخطايا أم يقولون تقولا وهذا إيراد يقول النصر الله الرسول على السلام هذا الكتاب أنه من عنده عليه الصلاة του السلام يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي والمي هو أمله هذا الكتاب هو جاء به من صدره عليه الصلاة του السلام هو ألفهه رسول الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه السلام عندما عاش في مكه ولم يخرج يعني لبلاد بعيدة ولم يلتقي بعلماء ولا بحكماء ولم يق inspirاره عن أفكادßerdem ولم يكون شاعرا أهو صلى الله عليه وسلم أملأ هذه المعجزة الكبرى أهو صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحبار الغيبية والأحكام الثابتة والآيات المنصفة والأمثال العجيبة وقصص المستقبل وأخبار الغيب أهو صلى الله عليه وسلم أتى بهذا بل لا يؤمنون السبب أنهم مكذبون فهم كذبوك فلذلك جعلوا يكون عليك الشبه ويقدحون في رسالتك فهم أعداء وهم لما لم يؤمنوا بهذا القرآن أصبحوا يشكون في مصدر القرآن وطبعا المكذب والكافر والجاحد تتوقع منه مثل هذا وأمثاء وأكثر فليأتوا بحديث مثله هذا هو القرآن يا أمة القرآن يا أمة بعض يا صنع الحرف يا أهل البيان يا أهل السوق عكام يا أهل الخطابة والنجابة والألمعية وسرعة البديهة يا من تفوق على العالم باللفظ بالإبداع بالخطابة ها هو القرآن بين أيديكم بحروفه وكلماته فتعالوا بمثله وأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين نتحداكم أن تاتوا بمثل هذا القرآن في إعجازه في تناسقه في, في, في تأثيره في أسره في إشراقه في أصالته في عدم اختلاله في عدم اختلافه في عدم اضطرابه أبدا ومن تلك الفترة إلى اليوم والعرب تسمع هذا القرآن ويقرأ في محاربها وعلى منابرهم ويصلي به الأئمة ويخطب به الخطبات ويدرس في الجامعات والمحافل وفي, وفي النوادي ولم يقم أحد بالاعتراض حتى أن بعض المؤرخين كالذهبي يقول للحارفة بن كلدة أو الطبيب بل الطبيب الكندي, الطبيب الكندي الفيلسوف قام يريد أن يعارض شيء من القرآن فقرأ أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله حكم ما يريد قال أنا سوف أعرض هذا الكلام وبدأ يكتب فجبست يده وما ردها إلى فيه وهذا ثابت عند المؤرخين في الطبيب الفينسوف الشاك الكندي المشهور فهذا القرآن أمام العرب العرباء والله تحدهم به وهم وجود يقرأ فليأتوا بحديث مثل كانوا الصادقين فهل أتوا بمثله؟ أو بسورة؟ أو بثلاث صور؟ هل سمعتم أن أحدا من البلغاء أتى بمقطوعة مثل القرآن؟ لا وقفوا حائرين مندهشين مذعنين وقد سلم حتى من كذب قبل وقعوا شهادات القرآن ولكن منعهم الكبر عن الإنقياد وقالوا سعره يؤثر إن القرآن لا زال يتحدى به سواء في معانه أو في إعجازه أو في لفظه أو في تناسقه أو في سموه وتأثيره ونحو ذلك وهذه مجلسة الرسول عليه وسلم أبد الدهر آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العثق والقدم ولزالت الأسئلة تتوالى تؤيد الرسول عليه الصلاة والسلام وتضحد وترد على حجج المعرضين الكافرين المشركين إن زاد رسول الله عليه وسلم معه وسلاحه بيده صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات من الوحي المعجز من القرآن الذي أتى به جبريل من عند رب العالمين يرد عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسول الله عليه وسلم لم يلقي محاضرات من عنده يرد بها عن نفسه أو يكتب مقالات أو ينضم أشعارا كان ينتظر الوحي من عند باري كلما أتوا بقضية قال سبحانه وتعالى ولا يتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا فكلما عرضوا بسبه أتى الجواب كلما أتوا بسؤال جاء الرد حتى يقول سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وهذا في فجر الدعوة السؤالي وجه لعبة الأصنام يقول ما لهم هم يعرفون أن الله خلقهم فلماذا ما يوحدوا بالعبادة القضية الخلافية الكبرى كما قلت لكم أن كفار قريس رفضوا أن يوحجوا الله بالعبودية صحيح يقولون الله خالق السماس الأرض الله الذي خلقنا خلق الليل جعل الليل والنهار لكن أما أن نجعل الإله إلها واحد لا يعني يريدون آلهات تقاربهم من عند الله زلفة يريدون يشركوا مع الله إلها غيره رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله هذه القضية التي بعث من أجلها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فالله يقررهم يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هناك ثلاث احتمالات إما أنهم خلقوا من غير شيء يعني أتوا صدفة فجأة بغتة أو أنهم خلقوا أنفسهم يعني هم هم الذين تكونوا انفسهم وقدروا تكوين انفسهم وخلقه انفسهم الثالث أن الله خلقهم ف ساعتها بالاحتمالين الاثنين يعني الخاطئ الذي لا يحصل لم يحصل وبقي الثالث الذي هو الصحيح المسفوت عنه فهم خلقوا من شيء لم يخلق من غير شيء يعني ما خلقوا فجاه خلقوا بقضاء وقدر وخلقوا من مادة وهم في كانوا في عالم الغيب والله سبحانه وتعالى خلقهم الثاني لم يخلقهم أنفسهم ولم يدعي أحد من البشر حتى من أعرر حتى الملحد لا يدعي أنه خلق نفسه بل يرى الطبيعة أو أنه خلق, خلق صدفة فبقي الاحتمال الثالث أن الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى وقضية الخلق هي الاتكرر كثيرا لأنه قضية كبرى وقضية يأخذت مساحة من القرآن حتى أنه في سورة الأنعام بدأ بها سبحانه وتعالى قال الحمد لله لأنه خلق السموات والأرضى وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ورد بها موسى على فرعون حتى يقول قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فقضية الخلق هي القضية التي الله سبحانه وتعالى يعني ركزها في الفطر وسبحانه وتعالى شرحها وبسطها في كتابه مره بغرب الأمثال مره بعرض الكائنات والمخلوقات مرة بالحديث الصريح عن هذه المسألة حتى يقول سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه كننبروا فاتشوا في الكون مدوا أبصاركم هذا خلقه سبحانه وتعالى هذا إيجاده هذا صنعه فأروني ماذا خلق الذين من دونه الذين تعبدونهم من الشركاء والأنداد اخرجوا لنا صورة واحدة ومخلقوا دبابا بعوضة عنكبوتا أو نحو ذلك أم خلقوا السموات والأرض بل لا يقنون مدام ما خلقوا أنفسهم ولا خلقوا من غير شيء أيضا السؤال الآخر خلقهم خلقوا السموات والأرض ما الذي خلق السموات والأرض أليس الذي خلق السموات والأرض هو الذي يستحق له هي إن قضايا بسيطة وسهلة ولكن عميقة إن القرآن لا يذهب بنا إلى فروض فلسفية وإلى بحوث منطقية وإلى جد الكلامي يا أخوان القرآن واضح ليس في مذهب رمزي ولا طلاسم ولا حاجي ولا الغاز إنه قضايا كبرى واضحة مؤصلة برد عميق ورد سهل وهو مكشوف أمام العين الجميع يطره العالم والعامي والأعرابي والحضري والرجل والمرأة أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكن الأصلاح أنهم لا لم يتبعوا رسول الله عليه وسلم ولم يهتدوا به ولم يصدقوا فهذا الذي حملهم على ذلك وإلا فهم يعرفون أنت إذا سألتم من خلق الصمارة والأرض قال الله من خلق الإنسان قال الله من أوجد الليل والنهار قال الله فما دام أنهم يعرفون ذلك فلماذا لا يؤمنون برسالة الرسول الله عليه وسلم ولماذا لا يوحدون ربهم سبحانه وتعالى ولكن أراد الله أن يقوم الصراح العالمي وسنة المدافع في الأرض أراد الله أن يجابه الحق أن وأن ينتصر الحق في نهاية المطاف لكن لا مجانا وليس بثمن بخس بل بمواجهة مكشوفة سافرة مع داع الله عز وجل طويلة بين الحق والباطل والغي والرشد وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون ليحق الله الحق ويبطن الباطل ولو كره الكافرون وليكون هذا الحق المقام وهو دعوة الرسول الله عليه وسلم ورسالة الرسول الله عليه وسلم يقام في الأرض بعد مواجهة وبعد جهاد وبعد نضال وبعد كفاح إن الحياة عقيدة فلا لن تستمر الحقائق والمفاهيم الكبرى إلا بثمن من التوحيات حتى تقول لحدهم ثمن المجد دم جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن لم يأتي كان بالإمكان تكون هناك الرسالة بسهولة وأن الناس ويصدق ولا جهاد ولا هجرة ولا ابتلاء ولا أذى ولا تضحية لكن سوف تبطر سنة المدافع ولو ندفع الله الناس بعضا بعض, بعض فسنة الأرض وسنة الابتلاء وسنة من لابد أن يظهر علمه سبحانه وتعالى في من ينصره ومن يؤمن به ومن يحاربه أيضا ومن يعترض على رسله ومن يكذب كتابه فتظهر يظهر علمه سبحانه وتعالى في هؤلاء وهؤلاء لأنه سبحانه وتعالى قام سوق الجنة والنار مد الصراط وجعل للثواب جعل بابا للثواب وبابا للعقاب فسنة الله في الأرض اكتبت هذه المواجهة واكتب هذا الجدل العلمي والجدل العقلي وايضا الجهاد في الميدان في بل لا يكون حملهم عدم الإيمان على هذا التكذيب والمواجهة رسول الله عليه وسلم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون عندهم هم الأرزاق البشرية حينما يقفون ضد الدعوة ويحاربون الله ويكذبون رسول الله عليه وسلم من الذي يرزقهم من خزائن سبحانه وتعالى من الذي يملك الخزائن لأن الذي يملك الخزائن يستهل العبودية والألوهية وهو الواحد الأحد من الذي أطعم البشرية من الذي كساهم من الذي أسقاهم يقول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا عن الله رزقها ويقول صلى الله عليه وسلم يد الله, سح الله سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السمات والأرض فإنه لم يغم مما في يمينه يرزق الله الطير في الهواء والسمك في الماء والدودة في الطين يقول سبحانه وتعالى في حديث قدسي ذكره من لموسى يا موسى يقول بني إسرائيل أني فقير أفقير أنا يا موسى ومن في السماوات الأرض أرزقهم وما, وما غاضا ما في يميني إلا كما ينقص النخط إذا أدخل البحر فهذا فضله سبحانه وتعالى وهذا كرمه وهذا جوده وعطاه حتى يقول سبحانه وتعالى أم عندهم خزائن ربك خزائن الله حتى أن البشر الحمد لله الذي اللي... اللي... ما جعل مفاتح الخزائن عندنا الحمد لله الذيما جعل مفاتح الخزائن عندنا ومفاتيح الجنة ما جعل عندنا فلو كانت مفاتح الخزائن عندنا لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لم, إذا لم سكتم خشة الإنفاق وكان الإنسان قتورا لو نحن البشر المهازير الضعاف البخلاء نملك خزائن جود وخزائن الإنفاق وخزائن الرزق كنا أعطينا من أحببنا ومنعنا عم من كرهنا كنا إذا غضبنا أحد أحرمنا ها نحن بيننا في تعاملنا إذا رضينا أنسان كربنا وأعطينا وحبونا ووقفنا معه وشهدنا له وإذا غضبنا على إنسان سلبنا محاسنة وجرنا عليه ولم ننصفه وهذه طبيعة النفوس فاللكن الواحد الأحد من عدن جعل الخزائم مفاتيح عنده سبحانه ولم يجعل عند الإنسان رحمة والحمد لله الذي جعل مفاتيح الجنة عنده سبحانه وتعالى فإنه لرحمته سبحانه وتعالى لم يجعل دخول جنة ودخول النار بعيد البشر ولو كانت بعيد البشر كانت الطوائف لا تدخل إلا متبعيها وكان الأمن يدخل لأصحابهم وكان أيضا المتبعين لا, يعني لا يسمحون إلا بتلاميذهم وكان الرؤساء يعذبون من خالفهم في نار جهنم لكن لا يملك إدخال الجنة إلا الله والإدخال في النار إلا الله فضلا منه وكرما فانظر إلى عدله سبحانه وتعالى فالذي يملك الخزائن هو الذي يستاهل الأهية ويستاهل النعبد فهم لا يملكون الخزائن ما الذي يرزق البشر والعجماوات والطيور والزواحف والأسماك ما الذي يرزق كل كائن إنهم الله أم هم المسيطرون أم من الحق السيطرة على العالم أم بيدهم القوة هل عندهم البطش هل يسيطرون على الخزائن وغيرهم لا الواحد القهر هو الله كل العباد في قبضه الباري سبحانه وتعالى وناس الذين نخاطبهم في فجر الدعوه هم مشركون يعبدون الصنم ويسجدون الوثن في مكه في زاويه من زوايا الدنيا التي الدنيا كل الدنيا في, في خلق صغير وكوكب صغير في حكم الله وفي هذا الفلك الكبير العظيم الذي هو خلقه والذي هو كون سبحانه وتعالى فهؤلاء لا يملكون السيطره بالله سوى السيطر الذي ينام الذي تاخذه سنه أو نوم يسيطر إسلاه للنوهية والربوبية ولذلك مدح الله نفسه قال لا تأخذوا سنة ولا نوم بالمقابل العباد تأخذوا سنة ونوم حتى ان موسى يقول لربه سبحانه وتعالى يا ربي قال لو نمت يا موسى لذهبت السموات والأرض وأنزل الله مصداق ذلك قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السموات والأرض أن تزول ولإن زالت إن أمسكه من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فهنا يقول أم عندهم خزائن رب أم هم المسيطرون فلا يملكون المال ولا يكون القوة الذي يملك المال هو الله وهو الرزاق والذي يملك القوة هو الله وحده سبحانه وتعالى لأن الملك يعني الملك الدنيوي ولله المثل أعلى يحصل بأمرين بالقوة ويحصل بالمال سواء بالقوة العلمية قوة الرأي وكذلك بالمال وقال مثلا يقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على فقر على جهل وإقلال وقال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هم اجتمع نفس حرة بلغت من العلياء كل مكان فدل على أن القوة المالية والقوة السلطة له سبحانه وتعالى فهو الذي يجب على العباد أن يعبده وحده أمنهم سلم يستمعون فيه فليلتم استمعهم بسلطان مبين هل سمعوا الوحي وعلموا أنه هو بصحيح هذا الوحي وأنك لست بنبي هل اكتشفوا عالم الغيب هم عندهم مراقل السماء عندهم درجات تصعدون هم, هم لم يصلوا أصلا إلى أطراف الدنيا فكيف بملك السماء لم يخترقوا الحجب لم يصلوا إلى العالم العلوي لم يعلموا عالم الغيب الآن الشياطين الذين أوتوا قوة او الجن الذين أعطاهم الله قوة روحية فالقفز والوثب والخطف والوصول إلى أبعاد وأفاق السماء بعدما أنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد يقول بعد مبعث رسول الله عليه وسلم ما عدنا نستفعل نسيطر على كلمة أو نأخذ حديثا وأصبحنا معزولين عن الوحي وأصبحنا نرجم إذا أردنا نخطط في كلمة ونحرق بالشهب لأن السماء يقول وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا فاصلا ليس عندهم سلم وما صعدوا ليس عندهم مرتقاء مثل السلم صاحب الدرج هذا إنهم ما سعادوا إلى عالم الغيب وما سمعوا بالرسالة هل هي للرسول الله عليه وسلم أو لغيره فهم لم يصلوا إلى تلك المنزلة فليأتي مستمع بسلطان مبين الذي استمع إلى هذا الوحي أو استمع إلى كلام آخر يعطينا دليل واضح على أنه هو قد ارتقى إلى السماء وأختى ببينه أن الرسول الله عليه وسلم ليس بنبي وليس برسول من عند الله وجل ولم ينزل الله سبحانه وتعالى عليه وحيا أو أن الله أعطاهم سلطانا ودليل برهانا عالمهم في عبادته مضالة وأن الله سبحانه وتعالى أذن لهم أن يعبدوا غيره فليعطونا الدليل برهان ممن صعد من مستمعهم على السلم وصعد الدرجات حتى وصل العالم العلوي فليأتي ببينا على هذا القول ولا عندهم لا بينا ولا عندهم لا برهان وإنهم جهلة وإنهم منحرفون على المنهج الصحيح والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابه أدعيان أم البنات ولكم البنون كفار قريشي قل مليكة بنات الله وهم يعرفون من نسبة البنات إليهم حتى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودة وهو كظيم إذا أتيت وتبشر وتقول يا بابا فلن جذك بشرك مولودة جديدة صبية جذك يعني بنت مباركة سود وجهه تماما وخطط لها واغتالها وقتلها وعدا وحفرها لها في الأرض لأنه يرى أن البنت عار فهم لا, يرون يعني لا ير... يعني يريدون ولا يفخرون بالنسبة البنات ولا يقرون تربية البنات وكانوا يقتلون البنات لكنهم عند نسبة... النسبة إلى الله قالوا الملكة بنات الله فأما البنات ينسبونها لله وأما هم البشر المذربون المخطئون المنحرفون فيأنفون من, من نسبة البنات أي حق من هذا وأي إرادة هذا حتى يكون ولكم البنت تختارون الذكران لأن عندكم أن الرجل أقوى وأنه يعني يعني يؤسس الشرف مع ذيه وأنه يعني على بناء المجد أما البنت فإنها لا تستع ذلك فتتبرؤون من البنات إنه حكم جائر وإنه ظلم والحراف على الجادة وتتوالى الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيد عليه الصلاة والسلام بحجج وبراهيم من عند ربه ليجادل بها أعداء الله سبحانه وتعالى وليكون جوابه صلى الله عليه وسلم حاضرا في هذه المعركة التي معركة علمية وفكرية وعقلية وميدانية وحربية يقول أم تسألهم أجرا فهم يمغرى من مثقلون أنت الآن يوم صدفوا عنك يوم نفروا عن دعوتك يوم أصبحوا كأنهم حمروا مستنثرة فرت من قسور هذا سلوب القرآن يقول والله كفار قريش يوم جاه من هذا أصبحوا مثل حمير المخططة هذه التي تعيش في البادي في الأليف هذه فرت من قسور الأسد الأسد إذا رأته الحمر تفر من اسمه قسورة من أسماء الأسد من أسماء الكبرى لسهرة الأسد وشجاعة يسمى قسورة والليث والضنفر والزبر وأسامة ويسمى حارثة وطلحة ويسمى حمزة وأسماء كثيرة فمن أسماء قسورة يقول كأنهم حمر مستنذرة فرت من قسورة لأن إذا فاجئها الأسد تفر فرارا ويركب بعضها بعضا وكأن تسعق فهؤلاء لماذا ثم يقول في, في, في هذا السؤال موجههم أم تسألهم أجر فهم من مغرب مثقلون هم يوم, يوم رفضوا دعوتك هل أنت أثقلت كاهلهم بطلب أموال أو مساعدات هل لك عندهم راتب يعني شهري أو سنوي تتقاضاه حتى تثقل كاهلهم أنت الآن دعوتك لوجه لو الله أنت لا تتقاضى على دعوتك شيئا أنت محتسب أنت تريد الثواب من الله سبحانه وتعالى وقد أعلن صلى الله عليه وسلم صريحة قل لا أسألكم عنه أجرا يقول ما أريد من أموالكم شيء ولا أريد عطيات ولا أريد يعني رشوة ما يسمى البرطيل ولا أريد يعني مساعدة انا أغناني ربي سبحانه وتعالى أنا لا أخذ من أموالكم شيئا ولا أخذ أي مساعدات ولا دور ولا أريد جاها من طريقكم وأنا أدعوكم لوجه الله خالصا لوجه الله ولذلك ينبغي علينا جميعا وينبغي على من يشتغل في العلم أن يكون لهم احتساب في مجالة الدعوة وأن يطلبوا الثوام من عند ربهم سبحانه وتعالى فهنا السؤال الموجه لهم يقول ما لهم ينفرون أنت أفقدت كاهلهم شيء هل الرسول الله عليه وسلم فرض عليهم أتوات أو فرض عليهم صلى الله عليه وسلم ضريبة أو يتقاضى منهم صلى الله عليه وسلم شيء بالله عليكم هل سمعتم أن رسول الله عليه وسلم في فجره الجديد وفي رسالته الخالدة جمع كفار قريش وطلب منهم معونة أو طلب مساعدة أو حتى قطة قال قلت أو جعل لهم صندوق أو قال نبغى نشترك ما ولو ريال ولا درهم ولا يريد منه شيء هو لما أقبلت عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم وزعها ومات ولم يخلف درهما ولا دينارا عليه الصلاة والسلام ترى الرسول عليه وسلم سكنة في غرفة واحدة منطين بأبي هومي صلى الله عليه وسلم ترى كان ينام على الحصير حتى أكثر في جنبه ترك لنا خزائن الدنيا ترك لنا مستعمرات العالم ترك لنا الكنوز والقناطير المقنطرة حتى فتحت جوشه فيما بعد الدنيا وتقسموا غنايم وهو صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه لم يأخذ لأهله لا جرهما ولا دينارا ولا ناقة ولا جملا وكان بيت فقط غرفة منطين عليه الصلاة والسلام حتى يقول الشاعر كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام إذا أمروا كل وراء صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم صففت مائدة للروح مطأمها هدي من الوحي أو هدي من الكلم فأين طلبه الله صلى الله عليه وسلم هل أرهقهم بشيء قال أم تسألهم عجرا فهم من مغرم مثقلون فهم يعني من هذا الدين أثقل كواهلهم وأتعبتهم وأضنيتهم لأن الإنسان حين قد يكون فقيل على أمته وفقيل على مجتمع إذا طلب دين تبرعات وطلب مساعدات وأتى بمشاعر وهمية وأدخل الناس دائما في, في, في تبرعات وفي أخذ الأموال الناس يستثقلون من يأخذ أموالهم الناس حتى يقول صلى الله عليه وسلم عند برماجة قال له رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وإذا عملت أحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ولو سئل الناس الترابا أو شكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا فالناس من طبيعات ما يريد من يسألهم ولا يريد من يطلب مساعدتهم ولا يسحدهم فالله برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلا أنت أجرك على الله وأنت ما طلبت من شيء وأنت أصلا الذي تتفضل عليهم وأنت الذي بدلت جهدك ووقتك وبدلت روحك وبدلت عمرك ورهنت كل قواك من أجل رسالتك فأجرك على الله أنت ما طلبت منهم شيء ولا أثقلتهم حتى لما عرضوا آله صلى الله عليه وسلم الزواج أو الملك أو المال قال لا قولوا لا إله إلا الله فهو صلى الله عليه وسلم جاء لمهمة لا يتقاضى عليها راتب ولا مكافأ ولا انتداب وإنما عمله لوجه الباري سبحانه وتعالى ولذلك دائما الأعمال التي فيها من الإخلاص والتجرد لها ثمار والأعمال التي يشوبها شوائب تأتي الثمار على على حسب ذلك أم عندهم الغيب فهم يكتبون هل هؤلاء الطلب على الغيب الله سبحانه وتعالى فعرفوا من هو رسول أو غير رسول وعندهم صحف يكتبون ويخبرون بعضهم بعضا وأصبح هم متحكمين في أمر الغيب وأمر رسالة الغيب من عند الله ينزل على من شاء, من شاء من عباده ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يعلمه الله ما شاء من علم الغيب أما هم فلا يكتبون ولا يطلعون على علم الغيب والله سبحانه وتعالى لم يحي إليهم ولم ينزل عليهم دليلا ولا برهانا بشركهم هم في جهر معمهون وهم يتبعون الأهواء وهم عمي البصائر فهم ليسوا على دليل أصلاً الوحي الذي ينزل عليه ويكتب على الرسول عليه الصلاة والسلام من جبريل من رب العالمين أما هم فجهله أوثان قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون مواجهة ويريدون مكايدة يعني ما دم بطل حججهم فيما سار من الأسئلة لكن إن كان يريدون الحرب ويريدون الكيد فوالله إن الدائر عليهم والله إنهم الضعاف الأصفار والله إنهم مسحوقون وجهلة والله إن الغلبة سوف تحل بهم والهزيمة تقع بهم وإن الغالب هو الله وحده الواحد القهار ودارت الأيام ومضت الليالي وانتصر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ورفعت رأية الحق ودخل صلى الله عليه وسلم منتصرا لأ fixed love والله سبحانه وتعالى بهذا النصر ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم وأهنأ رسوله بهذا الانتصار ونزل على رسول الله عليه وسلم فتحنا لك لَكَ فَتْحَا مُبِيرا ما سمع العالم بمثله فتع له القلوب الأبصار المدن فتع له صلى الله عليه وسلم أفئدة ما كانت لتفتح وصارت دعوته مشرقة ومغربة عليه الصلاة والسلام والآن نحن نتفيأ ظلال هذه الدعوة ما من قارة ولا دولة في العالم ولا مدينة في العالم إلا فيها ولو مسلم وفيها مسلمون وفيها أذان وفيها قرآن يتلى وفيها من يصلي ويسلم على رسول هدى صلى الله عليه وسلم فأي فتح هذا؟ فإذ فمتفتحت ابواب السماء له وتبرز الأرض في اثوابها القصب هذا هو الفتح العظيم فان كان كفار قريش بدون كيدا فالذين تفرهم المكيد والله ممسوك مساكين يحاربون الواحد لاحد حتى حسان يتعرض لهذا لقريش يسمها يعني التي تستشرب يعني الفاروق هذه يقول زعم السخينة أن ستغلب ربها فليغلبنه مغلب الغلابي سوف ينسحق هؤلاء ويندحرون لأنهم يحاربون الله هل رأيت أحد حارب الواحد أحد وانتصر تحارب من؟ تحارب الذي يملك السماوات والأرض الذي عنده جنود السماوات والأرض الذي القوة المطلقة سبحانه وتعالى الخالق الواحد القهار ملك الملوك تحاربه ما هي قدرات الناس والبشرية والإنسانية البائسة الضعيفة الهزيلة أمام قدرة الباري إذا كان الله معك فمن تخاف وإذا كان الله ضدك فمن ترجو فالذين كفروا هم المكيدون هم الذي يقع بهم الكيك ويقع بهم المكر وتقع بهم الهزيمة أمنهم إله غير الله هم الآن يحاربون ويرفضون عبودية الباري هل هم يريدون عبودية غير الله عز لا يكون في العالم إلا إله واحد وهو الله فالذي يراهم يغضبون لآلهتهم ويرفضون لا اله الا الله ويرفضون عبوديه الله كان لهم اله آخر من الذي خلق من الذي رزق من الذي اعطى هو الله سبحانه وتعالى إن حقائق واضحه يا اخوان ومكشوفه وسهله وميسره هؤلاء لابد ان الانسان ان يكون له اله يعبده, يعبده والإنسان لا, ي... لا, ي... لا بد أن يعبد شيء إما عبد الله أو غيره حتى من لم يعبد الله يعبد الشيطان أو يعبد هواه أو يعبد ماله أو يتخذ صنما فلابد يعني الإنسان مفطور على الاعتقاد على أنه يعتقد فإما عقيدة صحيحة أو باطلة فأولئي يوم ينافحون عن مبادئهم ويحاربون رسول الله عليه وسلم هل هم عندهم إله آخر غير الله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشرفون تعال الله وتقدس ودائم التسبيحات اما عند خلق الله وبدع صنع سبحانه وتعالى والا عند نسبت شيء لا بالله نسبت شيء لا يليق به سبحانه وتعالى كالشريك او الصاحبه او الولد فسبحان الله تعال الله تقدس الله تنزه الله عن هذا المعتقد الباطل ترد الله ان يكون له شريك او رديد او رذيذ تعال الله ان شركهم وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى ان الشرك ضربة قاصمة في مسيرة الإنسان إنه أعظم, أعظم يعني معصية وأعظم ذنب وأعظم يعني فرية حصلت في تاريخ الإنسان وفي تاريخ العالم هو الشرك بالله ولقد أوحي إليك من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك والذين من الخاسرين ولله فاعبدكم من الشاكرين وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب المرقوم يعني إذا رأوا كطعا عظيمة من أنا من الغمام ويتنزل عليهم قالوا سحاب المركوم مجموع مجموعة على بعض يريدون أنه مطر وهم لا يدرون أحيانا أنه عذاب حتى قال بعض المفسرين أنه هذا عند قيام الساعة سوف ينزل الله سبحانه وتعالى يشقق سبحانه وتعالى السماء بالغمام فحين يقولنهم سوف يمطرون وقال بعضهم حتى إذا أتى عذابهم في الدنيا أو أتى بهم قحط ورأوا مثل هذه السحب قالوا أنهم سوف يمطرون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه الصعقون العلماء على أن يومهم يوم القيامة هذا مذهب وقال بعضهم هو يوم بدر وأنا أرى أنه يوم القيامة كأنه الأرجح والأظهر ويوم بدر هي من أيام الله لكن الصعق والمحق والنصف هو في ذاك اليوم العظيم يوم القيامة إن الله سبحانه وتعالى ينتظر بهم ذاك اليوم وإن الله سبحانه وتعالى وعدهم يوم الفصل الأكبر الأعظم وإن الله سبحانه وتعالى أجل عذابهم وأخذهم على إمن وأخذهم في بدر وأخذهم ب... ب... بالقحط وأخذهم ببعض المصائب لكن الأخ... الأخذ الشديد والأخذ الأكيد والوعيد هو يوم العرض الأكبر يوم لا حاكم إلا الله ولا قاضي إلا الله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعطون لا تتعجل من الانتقام ولا تتعجل من نزول الكوالث بهم وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أرى رأى صلى في الحياة الدنيا الانتصار رأى صلى الله عليه وسلم في بدر ورأى يوم الفتح حتى يقول سبحانه وتعالى سيهزموا الجمع ويولون الدبر وهزموا في بدر وولوا الدبر وفروا من المعركة أمام الصحابة ومام الملائكة وعادوا بالخزي والعار إلى مكة وانهزموا وهنا الله سبحانه وتعالى يهددهم بذاك اليوم ذاك اليوم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولاهم ينصرون ذاك اليوم ذهب كيدهم وذهب باطلهم وعلى رأي المفسر الآخر أنه يوم بدر أيضا يوم بدر هل, هل فعلت حيانهم فعلها هل أجداث قوتهم ما هي القوة التي خرج بها الثلاثة آلاف تحارب الواحد الأحد الذي يملك السماوات والأرض وله الملائكة وما علم جنود ربك إلا هو وله كل قوة بل الريح من قوة سبحانه وتعالى والجبال والأمطار والرعد والصعق وكل والملائكة فهؤلاء خرجوا موهومين يوم بدر ولكن انظر للعاقبة كيف منصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم حينها يوم ما لا يغني عنهم كيدوا بشيء ولهم ينصرون وإن كان في يوم الآخر في يوم الآخر فوالله له لا هو لا تلكيد أجدا أجداهم ولا نفعهم وليس لهم قوة وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون قالوا من عذابات الدنيا من القحط والبؤس وما ربهم من تنكير ومن حروب ولكن العذاب الأكبر يوم العرض الأكبر والحمد لله في هذا الفجر الجديد الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره بالحجة العلمية بالمعجزات بالآيات البينات بالمؤمنين بالملائكة نصره بالعاقبة الحميدة انسحق عدائه والله البكئ اسم الله عليه وسلم في قلوبنا وفي ضمائلنا وفي مساجدنا وفي كتبنا بكئ الدعوة ترفرف الآن نعيش نحن في عز هذه الدعوة نحن نفتخر والحمد لله على أن أتبع ولو كنا مكسرين وخدام ولو كنا يعني يعني مذنبين لكننا ننتسب لهذه الخدمة عسى الله نشرفنا بخدمة هذا الدين وخدمة مبدئ هذا الرسول الله عليه وسلم اللهم اجعلنا خداما صادقين مخلصين لدينك للا إله إلا الله لهذه الملة المحمدية لهذه الشريعة الربانية اللهم اجعل أموالنا وأرواحنا وأبناءنا وكل ما نملك فداء لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينك الحق يا رب العالمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليما كثيرا بالله Al-Masum ja Nahaadi Kõik تجد Kõik või Kõik või Midaadi Kõik وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد اشواقي مجنحتون در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباد يا إيه يا إيه